الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ وَخَلِيلُهُ أَلْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَقُدْوَةً لِلسَّالِكِينَ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه وتقوى الله جل وعلا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أيها المؤمنون موطن نجاة لا مثيل له وفوز لا نظير له ألهم الله قلوبنا أجمعين حسن الاستعداد له إنه يا معاشر العباد موطن الزحزحة من النار وتأمر رعاك الله هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم في قول ربنا جل في علاه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها العباد إن هذه الزحزحة نجاة لا مثيل لها وفوز لا نظير له لا سيما أيها المؤمن أن من ورائي هذه الزحزحة خطبا عظيما ونبأا جسيما تأملوا في ذلك قول الله جل في علاه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الخطب عباد الله ألا نجاة ولا فوز ولا دخول للجنة إلا بالعبور من فوق صراط ينصب يوم القيامة على متن جهنم وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام ورود النار في هذه الآية بالعبور من فوق الصراط روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة فقالت حفصة رضي الله عنها أليس الله قد قال وإن منكم إلا واردها فقال عليه الصلاة والسلام ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية فالنجاة عباد الله عبور على متن جهنم على سواء النار نعم من فوقها صراط أدق من الشعر وأحد من السيف يؤمر الناس في ذلك اليوم العظيم بالمرور من فوق ذلكم الصراط ويكون الناس في مرورهم وسيرهم متفاوتون تفاوتا عظيما خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يضرب الجسر من فوق جهنم قالوا يا رسول الله وما قَالَ قال دحظ مزلة فيمر المؤمنون كطرخ العين وكالبر وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج المسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم زاد مسلم قال أبو سعيد رضي الله عنه وبلغني أن الجسر أحد من السيف وأدق من الشعر وقد قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس في هذه النجات من عدمها إلى أقسام ثلاثة ناج مسلم لا يصيبه شيء أصلا ومخدوش مرسل أي ناج من النار لكن يصيبه ما يصيبه ومكدوس في نار جهنم عيادا بالله تبارك وتعالى من ذلك أيها المؤمنون إن كل مؤمن يتأمل في هذه النصوص يكون على يقين لا شك فيه ولا رين من هذا الورود على نار جهنم لكنه في شك من النجاح أليس من الجدير أيها العباد أن يعد لهذا الموطن عدته وأن يهيأ له زاده وأن يلح العبد في هذه الحياة على الله جل في علاه أن يجعله من الناجين الفائزين وهو سبحانه لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناجاه أيها المؤمنون كم هو عظيم بالمرء أن يكون مستحذرا لهذا الصراط مستذكرا لهذا المرور حتى يكون في ذلك حفزا له على فعل الخيرات واجتناب الموبقات المهلكات روى عبد الله ابن المبارك في كتابه الزهد وغيره أن عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه كان يوما عند امرأته فبكى فبكت فقال لها وما يبكيك قالت رأيتك تبكي فبكيت لبكائك فقال رضي الله عنه اني ذكرت قول الله جل وعلا وان منكم الا واردها فلا اجري اكون من الناجين ام لا هكذا قال عبد الله ابن رواحه الصحابي الجليل فما عسى حالنا أن تكون ايها العباد نعم أيها المؤمنون لا بد من إقبال صادق على الله وإنحاح عليه بالدعاء وبدل لأسباب النجاة والفوز يوم لقاء الله أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من الناجين ومن النار مزحزحين وعلى الصراط من العابرين المارين الناجين ولجنات النعيم من الداخلين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب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 صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى عباد الله لقد نصب الله جل وعلا للعباد في هذه الحياة صراطا مستقما وسبيلا قوما أمرهم بسلوكه واتباعه ونزمه والثبات عليه قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أيها العباد وعلى قدر نزوم العبد لهذا الصراط وسيره عليه سرعة وبطأ ثبات واستقامة تكون حاله يوم القيامه على الصراط الذي ينصب على متن جهنم فاسرع الناس سيرا عليه هنا اسرعهم سيرا عليه يوم القيامه وابطاهم هنا ابطاهم هناك ومن نكب عن الصراط نكب يوم القيامة فكان والعياذ بالله من المكدوسين في النار عباد الله وكما أن الصراط عليه كلاليب وخطاطيث تخطف الناس بأعمالهم فإن في هذه الدنيا خطاطيف متنوعة تخطف الناس عن الصراط المستقيم وهي الشبهات والشهوات فمن خطفته كلاليب الدنيا بشهواتها وشبهاتها كان عرضة يوم القيامة لأن تخطفه الكلاليب التي على جنبتي الصراط يوم القيامة واعلموا رعاكم الله أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضللة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم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 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارضى اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا اللهم انصر إخواننا وجنودنا المرابطين في حدود البلاد اللهم وانصرهم نصرا مؤزرا اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهذاك اللهم ألهمه الصواب والسداد اللهم وفقه فيما يأتي ويدر اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيرهم. واصرف عنهم شرارهم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعود بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين